وَكَذَذِكَ أَحْفَوْنَا عَبَيْهِمْ لِيَحْلَمُوا أَنَّ وَحْبَى اللَّهِ حَفْقُ لِيَحْلَمُوا أَنَّ وَحْبَى اللَّهِ حَفْقُ الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم فقالوا ابنوا عليه البنيا من ربهم آمن أَلَمْ نَذِن نَوَمَ عَلَى أَمْرِهِ لَمَّا تَجَدَّدَ لَيْلُهُ يَأْكُلُونَ نَكَالَ سَطْوِهِ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَيَقُولُونَ قُمْتُ سَاجِدًا كَذِبًا رَاجِمًا